يحيين يا حادي المعنبر بينا يحيين يا <تصفيق> حادي المعنبر بينا يحيين بو يا بربع عينه قجينه يحيين بو يا بربع عينه قجينه ريض بهونك وي بنات الهادي شقات لو عالت الهموم تنادي ريضب هونك وي بنات الهادي شهقات لو عايت الهموم تنادي قد ينا مرسوم اليسر يا الحادي قد ينا مرسوم اليسر يا الحادي لقبورة هلا بكربة لا ردي أنا لقبورة هلا بكربة لا ردي أنا يا حسين يا المعن يا حسين يا حادل ما عن يا حسين خوي بربعينا كجينا يا حسين خوي بربعينا ردي أنا نمشي بنصلي بالجمرة تستندنا راجة الجمع والحسرة. ردنا نمشي بنصلهي بالجمر تسندنا روجات الدمع والحسرة ضمس نريد الكفيل الخبرة ضمس نريد الكفيل الخبرة ندريه فوق المشرع عم تانينا ندريه فوق المشرع عم تانينا Yäa ajanin <tiny> maanhur binaa <tiny> Yäa ajanin maanhur binaa Yäa ajanin kuya barba ainaa gugiannaa Yäa ajanin kuya barba ainaa gugiannaa Taniin ytlekkana دايمين يتلقى انا راعي الغيره يذري الفواطم عقب عين الحيره يذري الفواطم عقب عين الحيره الشام نحن محنت كبيره محنتنا تنبلد الشام نحن كبيره وش عطله ما جانا من لا طال ما جانا من اللي انا نادينا نادينا يا حسين يا حد المعن ضربينا يا الغيرة لش عطلة ما أجانى ما زاحت ربط قبرة واتلجانى والغيرة لش عطلة ما أجانى ما زاحت ما زاحت ربط قبرة جبنا ضعن والروس جت ويانا جبنا الضعن والروس جت ويانا كل راس صار الجسم تشبه عينه كل راس صار الجسم تشبه عينه يا حسين يا حد المعن قربينا يا حد المعن يا حسين هو يا برب عينك جينا يا حسين هو يا برب عينك جينا كل راس يشبه للجسد بعيونا وسهمهم بين التورب متفونا وضعا ينظر أهلا يتلكونا وضعا ينظر أهلا يتلكونا ومن الصابور يزدحشررونينا ومن الصابور يزدحشررونينا حسين يا حد حسين يا حد المعن غربينا يا حسين خويا بربع عينه قجينا يا حسين أداء علي الدراجي كلمات الشاعر أبو ياسر الكعبي الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحميداوي وعلي الدراجي